صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ خَيْرٍ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَيْنَا ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْوَاءَ مَسَّتْهُ ليقولن, لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنُ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى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 قُلْ أَرَايتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ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 حاميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفير عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أنيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَن يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لباغوا في الأرض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 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قديم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 وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا دَهَمَهُمْ مِن مَّحِيسَ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبونك باءر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأموهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزيون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض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 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزا إن الإنسان لكفور مبين أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ حَضُرَ حُبًّا بِمَا وَضَرَهُ الرَّحْمَنُ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشِّرُ الشَّوْفَ الْحِنِيَّةَ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا إلا قال متعفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال وَلَوْ جِئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُم عَلَيْهِ أَبَا أَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُسِلْتُم بِهِ كَفِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ